إذا خايف علي وما تريد أرخاص خليني أعيش بقلبك وأخلص دي خليني أعيش بقلبك وأخلص بعد الهناء وكاف أفراق ما أقدر نفسي اليوم يتكرر بس هدوء متغير يا غاية بدونك كل نفس جذبة تعال بتاعتي الندبة يا غاية اي والله صدق متغيره اي والله ما جذبت يا هراية اخذ واحد يقول اسمك بي الحجاية وي الحجاية العايف وراك انسان يتألم بدونك ما قدر ويروح حياته اقلم بدونك ما قدر ويروح حياته اقلم شنو كاتيل قمر واللي يتبعني ونجمة نجمه تدفعني ليش النوم وداني يا غالي كلمه او ولدي للشوق ادور حل اشتدت ترنول بعيون السهر طول الليالي اي والله صدقني يا اللي اشوفك اي والله تمسح راسك فوقك شنو السر اللي يخليني أبكي من أكتب حروف.